Bismillahirrahmanirrahim. 117. 118. 119. 111. 111. 121. 122. So, mmm. Um... So Zie or they die. فأهلكناهم بذنب وَمَن آمَنَ وَاسْلَمَ فَلَن نُّذِلَّهُ وَلَٰكِن نُّعِزَّهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبِّي عذاباً ان يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز كُلُّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِن يمسسك بِخَيْرٍ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 وأوحى إلي هذا القرآن لئن بي ومن بلوا أإنكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى لا اشهد قل انما هو اله 119. <تصفيق> <تصفيق> الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أضله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات ذي إنه لا يفلح الظالمون En de Bon ja. I ah. Waarom jij ولو ترى إِنْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا, فقالوا نهم <تصفيق> <تصفيق> لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على رب ذم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا 117. والعذاب بما كنتم تكفون 118. قد خسر الذين كذبوا Hut! When وإن... فإن استطعت أن ترتغي نفقا We gaan you mm -hmm. Oh man. one Un... Listen <tries> carefully موسوعه الحق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> over لفضيله <تصفيق> 129. وقد فصل But No, no Oh. Uh -huh. ذلك جزيناهم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 119. ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد So no, no, no. وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك أملت وأنا أول المسلمين قل إنني أذن 117. ونسكي ومحيي